غير مدك ترى عياض من شانه القصيده طيبه لي يناديها القرايح ذيما ادايا حشفقانا كناه تشايق من غير رعها يشهي قال bye, bye, bye.